وَإِن أَحَد مِنَ الْ المُشِْكينَ استتَجَارَكَ فَأَجرِهُ حتىَا يَسمَعكَلَامَ اللهَّ ثُمَّ أَبِلِغهُ مَأَّنَ ذَلِكَ بِأَهُم قَوْمُ ال لَا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام الا الذين عاهدتم لكم فاستقيموا لهم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 الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم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 Ulaikah habitat a'maluhum wafin naar hum khalidun Inna ma ya'mur masajida Allah man áman بالlahi Wal yawm al-اخir wa aqam al-šalata وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَجَعَلْتُمُ ثِقَايةَ الْحَاجِّ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 قُلإِن كَ نَ أَبَاءُكُمْ وَأَبنَاُكُمْ وَإِخْوانُكُم وَزواجُكُمْ وَعَشَِةُكم وَأَموالُ نِ قَتََفْتُمُهَا وَتِجارََةٌ تَخْشَونكَ سَدَهَا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 أَمَّنْ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ على رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ اُمَّن يَتوبُ اللهُ مِن بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا ان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 وَاتَّبِعُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ الله وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُحْكِمُوا الْجِزْيَةَ حَتَّىٰ يُحْكُمَ الْجِزْيَةَ عَن يد وهم وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ آتَاهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُفْكُوكُ TAKHADU AHBARAHUHM WORUHBANAHUHM ARBABA MIND DUNI LLAHE WALMASIH ABN MARYEM WOMA UMIRU ILA LIYABUDU ILAHA WAHIDA LA ILAHA ILAHA ILAHU وبحانه عما يشركون يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون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 يا أَوهََّينَ أَمَنُوا إن كَكثيرًا مِنَ الأأَحبَِ وَرُحبانَ لَ يَأقلُلونَ أَمولًَا النَّاسِ بِالبااطِل وَيصُّونَ عن سَبِي للِلَّ والَّذينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفَِّّةَ وَلَا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يُوم فِقَُهَا فِي سَفل لل اللهِ فَبَشِرهُ بِعَذاَابٍ أَلب يَوْمَ يُحمَا عَلَذَا فِي نَارِجَهَن انما <تكوى> فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم تكنزون لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون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 إِللاا تَْصُُهُ فَقَدِنَ صَرَهُ اللَّهُ إذ أَخْجَهُ الَّينَ كَفَرواثََثْنَي إذ أخْجَهُ الَّينَكَفَعثانَثْنَْ إذ مَا فِيغاَارِ إذ يَقولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحزًَا إ اللهَّه معَعَن فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العنيا والله عزيز حكيم انفِرُوا خِفَافًا وَفِقَارًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ لو كانَان رَضًا قَربَ وَسَفَرًَا قاصِدَ لاتَّبَعكَ وَدكِ فَعودَتعَلََيْهِ مُششّقَّ وَسَيَعّفُونَ فيِلهِ لَ ياستَطَعنَا لَ خََرجن مَكُم يهِكونَ آ فُسَهُم وَلههُ يَعلممُ إِهُم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 وَلَمْ أَرَادُ الْخُرُوجَ لَأَعُدَّ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ قُدُّو مَعَ الْقَاعِدِ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَغْذُلُونَكُمْ فِتْنَةً فِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَادٍ بِالظَّالِمِينَ لَقَدِ ابْتَغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ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 وَتَرَبَّّ صُ إِ مَكُم مُتَرَبِّ صُود قُلْ الأافِقُ طَوعًَا أَكَرهَ اللَ تَقَبَّلَ مِنكُب إِكُم كُُ قَوْمَ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 وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًا وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ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 Wauအ naهُ mau maအta ma a ra sunu a qu Hasbuna ma saiu Tina mau me folihi olu Wakonu إِنَّ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله. وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ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 إَّ أَعْفُع قَائِفَةِ مِنْكُم نُعَِّ بِقَائِ فَتَ فِأَنَّهُم كَانوا مُجرِمِينمُنَافِ قُونَ وَمُنَافِ قاتُ بَعْْضُهُم مِن بعض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 وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ هِيَ حَصِيبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ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 فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخرتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون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 17. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون 18. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب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 لو كوا يفقَود فَ يَحك قَ لَبكُ ككثيرًِا جَزَاء بماَا كانَ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 اللهَّهُ غَفور الرَّحب وَلَا على الَّذينَ إذ مَا أَتَوْكَ للتَحلَهُ قُلتَل أَجدُ مَا أَحمِلُكُم عَلَيهِ تَوََّ وَأَعيُنُهُم تَفِيغُ مِنَ الدَّمِّ حَزَنًا أََّا يَجِ مَا فِقُ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 قُل لا تَعتَذِرُولًاُؤ مِنَ لَكُمْ قَدنَ بَّانَ اللهَّهُ مِن أَخْبارِكُم وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُم وَرَرسُولُهُثُم تُ رَدّونَ إِلَ عَمِ الغَيبِ والالشَّهَادَ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 هلأعراب اشد كفرا ونفاقا وأجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفر ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم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 وَآخَرونَ مُرْرجَوونَ لِأَمِّرِ اللَّهِ إِم يُعَذبُهُم وَإِمْ مَا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَلَّهُ عَليمٌ حَكِييب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 تَائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ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 وَمَا كَانَ الستِذفَّهُ إذِرَاهِي مَ لِأَبِيهِ إِللاا عََّ وَعِذَةِ وَعَدَهَا إَِّهُ فَلََمََّا تَبَيْيَ نَدَهُ أََّهُ عَدُ لِلَّهِ تَبَرَّّاءمِنْ إَِّ إذِرَاهِ مَلَ أَووَّ حَليب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 ان الله هو التواب الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَادُونَ مِنْ عَدُوٍّ لَيْلًا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كَتَبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَ لَا نَثَرَ مِنْ كلُلِّ فِوقَةٍ مِنْهُمْ قَائِ فَتَُّتَفَقَّهُ فِي الدّين ي وَل ذِرُوقَمَهُم إذَا رَجَعُوا إلَيْهِم لعََّهُم يَحْذَود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 وَأَمَّ الَّينَ فِي قُنُوبِهِم م رَضُون فَزَادَتهُم مِرجسًا إلََا رِجِسِهِم وَماتُ وَهُم كافرون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 لَقَدجَ أَكُمْ رَسولُ مِن آ فُسِكُم معزيز الن عَلَيْهِ مَا عَالُم حَرصُ عَلَكُم بالِالمُؤمنِينَ رَقُوفُ الرَّحيب